هل يجوز لرجل أن يتزوج بإحدى بنات خالته بعد أن قالت خالته له لا أعرف هل أرضعتك أو لا وأظن أني أرضعتك شهادة المرأة الواحدة على الرضاع غير مقبولة عند الجمهور وإذا انضم إلى ذلك عدم اليقين كان عدم قبول شهادتها أقوى والله أعلم